بسم الله الرحمن الذي um mm -hmm. the uh -huh. Bye. Mm -hmm. Ik ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لنصى One moment. من حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من رب وما الله بغافل عن ما تعملون ومن حيث خرأت فوري وجهك شطر المسجد الحرام ...hun عليكم ولا علم لكم انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كفار أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وان دين نسيا يخف فف عنهم العذاب واناهم منظر وان ان حكم الذين كفوا كما الذي ينعق بما لا يسمع إلا. يخفف <تصفيق> ربكم ورحمه، فمن اقتدى. لا يبجل الله آياته للناس لعل لفضيله <تصفيق> صان محمد إِلَٰهًا أَخَافُ وَالْعِزَّةُ بِالِاسْمِ فَحَسْبُهُ جَهِ لفضيله الدكتور محمد one اتقوا الله وحده انكم ملاقوه وبشر سَوَّلُوا لَهُ أَنَّ الضَّبَّ I don't know. كذلك يبين الله لكم آياته لَعَلَّكُمْ لكم أَلَمْ ألم تر إلى الذين مِنْ لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد سَلُوا الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَسَيْحَبَةٍ أَنبَتَتَ سَبَعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ شُوْبُلَةٍ مِئَةُ Come فذلك يبين الله لكم الآيات دعا لكم تتفكرون الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المن